رب إنهم أضلل كثير من الناس فَمَنْتَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْعَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ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 ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشفص فيه الأبصار